الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ت ر ي في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ت ر ي من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوجئ س لهم خزنتها الم ياتكم نذير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 امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا フたちは今日の夜を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽 ي む日を楽しむ日を فكيف كان نكير أ ولم ي し و ا إلى الطير فوقهم ص 日を ت しむ日を楽しむ日を マス م س ك 言 ه ن إ, ه أ ل ا الرحمن إنه بكل شيء بصير أ م 葉を読 ا ا いる人は皆様の言葉を読んでいる人 م م 様の言葉を読んでいる إ ن الكافرون إ ل ا في غرور أ م ن هذا الذي يرزقكم إ ن أ م س ك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أ ف م ن يمشي مكبا على وجهه أ ه د ى ام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 فلما ر أ و ه زلفه س ي ئ ة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ه ل ك ن ي الله ومن معي أ و رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين